ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوق بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوق نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر